يزلوا صبايا وشبان يتحدوا الدوري شعلان تطفى بنيران الانتفاضة الشعبية ازلو صبايا وشبان يتحدون شعلان تطفى بنيران الانتفاضة الشعبية ازلو ما معه من صاسي يتحدون عملوا في الشارع متراسوا اتصروا للع طراد الشعلاني وعلى كان الرتط كبسي بالقناني علب وسط الشارع سكت بالطراد الشعلاني وعلى Hirry, <tien> sir so <laughs> Yeah. yeah. So bad, yeah.